السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر منتدى طلاب طبعين شمس www.oneam.net أن يقدم لكم هذا الاصدار. هو السوبر جميل على على على لو أنت أسألتوا بطول ماجستير بعدنا التنواب ومنذكروا الماجستير والسوبرسامر نحيط رقب سألوا كده كده في جداً في كمان كده طيب ما أنا على, على الأطبائس أول حاجة هي أفريس. نفتح, نفتح, نفتح, نفتح, نفتح, نفتح. يا جماعة الناس لا فاكره ان الحامل عاده كانت ارتباك كتير يعني يعني كده حامل كده عندي كل ست كده الحوامل اللي عندي كده بتدوا معايا اوضه هي حامل بتطلع الصفر ما تقومش على الدار على طول اه والله قاعدين ياكلوا النهار فكده كده العين الحت بس هي يا جماعه العين ده اللي بيدوت يكفي جدا جدا يكفي جدا لو بس ايه ربع اريفه مع حت جبنه مع بطين اليوم كله طبيب الكس شوكه مش ولا سلوم يوم كله 200 جرام حاجه بسيطه جدا <تصفيق> فهو قصده ان هو ياكل جدا ليه يعني حاجه بسيطه فبديها تقريبا الكلام الزي العاليه اللي هي 300 كالوري 300 كيلو كالوري بالكيلو كيلو جرام 300 كيلو كالوري بالكيلو كيلو جرام معايا الكالوري ولا مش معايا بقى تقريبا دوتها تقريبا في العدد دي 2400 معايا البروتينز 100 مللي جرام في اليوم يعني حت لحمه صغيرة البروتينز كفايه علينا جدا 20 ملغ مش كل يوم فاخر لا هو اي حته لحمه صغيره 100 ملغ بعد كده الكربوهيدرات ده 300 ملغ يعني من 200 الى 400 جرام ماشي كده 200 إلى 100 جرام, جرام والكربوهيدرات بالجرام اتفقنا في ده تعرفين على كده ان هو كل كل جرام بروتين بيد كم كيلو كالوري اربعه طب والده أربعة، والنافات، صحيح. تسعة، تسعة صحب فإننا نحسبها هذا نظام تخزية حوالي يتعامل كده ألفين رواضية ويتظبط بقى مسب شعب معامل أنا معاملش كده مين بقى مهر دميس مهر دميس يبطلنا يلوس حديثاً هو المشتغل ده نتعامل يظبط بقى اللي هو الكالنز مع اللي هو الطيت حيث أنه لم تزد شكل وزن فإننا نحن و 200 غرام قرب عدرين اليوم الفات من كترش من الفات مش ستحدث. نديا فيتامين نديا فيتامين. وفي بعض الكتب بيكتبوا دايما فوليك أسيد. يعادل عندنا بكتبنا بيل يكتبها هو بيخسرش بس ما نبغى معايا مع هذا كتبنا وش معين. فوليك أسيد كل شيء حام كله حام كله بأول تريمستر أنا كمان بكتب فوليك أسيد نص ملغرام جرام اليوم نص ملغرام عشان تأوّيت أومن نورجينيحة. لكن الحقيقه يا جماعه ان يعني حاجه ملاش لازمه اللي لازم بجد بقى المهم بجد والثاني لازم كل حاجه هو الحديد الحديد لازم لازم تاكل اكل كمان الحديد لو ما عندناش هيميه صحتك كويسه ما عندناش هيميه 30 الى 60 جرون في اليوم لو عندها نقص اضرب في يعني اضرب لو عندها نقص اديها 2040 لو عندها أنيميا 120-2040 ما عندهش أنيميا من 30 إلى 60 ميلي جرام فيه في أنيميا طيب حبتي يعرف يا أجمع الأكل اللي فيه حديد نعم الكبده واللحمة الأحيات الغية دي. صح؟ التفاح لحديد طب عايزين حمل خيصة ينفع نورها لأي واحدة يعني على قدها شوية العسل أسود السبانخ صح وصحر العدس المقليات اي حدا جماعة خطرة يعني الجركير والقماطن ملونه في هذا الحديد اي حدا ملونه فيها حديد يعني الجركير القماطن السبانخ البخوليات صح؟ العسل لا لا لا لا بس انا كانت هنا في غطة هنا في غطة شائعة جدا هنا في غطة شائعة جدا ممكن تأكدوا منها من على منت ضايتة من ايه؟ تدع في وقت كده؟ ان هو مدر للبهجس من ايه؟ بس شفنا ان فيتامين ايه مش ليتشكم امال ايه فيتامين ايه اللي بتاخد مثلا ايه في الكريمس عشان الناس احبوب الشباب حب الشباب اللي هو ريتينويك اسيد معايا لكن الكبده والحاجات كلها الفيتامين ايه اللي موجود في الكبده مش مؤذي زي ما كان معقول يعني انت ممكن تخش على النت ودي بقى دي عاملت قلق جامد كده الناس قالقه جدا ان هو لما حد ياخد فيتامين ايه كتير زي الشباب هنا فيتامين ايه معايا لدي ده يعمل مالفورمشن في ممكن ممكن يعمل أبرشنز الكلام ده يا جماعة كلام ده سبب أنه هو غلط سبب أنه هو غلط ولكن بعض الناس حتى الآن بيران بعض الناس حتى الآن يعرفوش هذه المعلومة لأن فيتامين النيتشكو بالاكل في مش موزي لكن في القيز بقى وفي الدواء التابلتس معي عشان حب يشرب أو أي فيتامين اي تلي يعني يا مصنع ده مدر معايا دكاتره طيب ارته في السموكييه يبقى دخن لا طبعا سكرت صعب مش صحب. كان عندي عيناه بسيطه قوي اول ما اص على ليكت اشرب الشاي يعني المهم ايه آآ آآ بأخذ منها فولها ايه إخبار الأكل. بأكل كويس دكتور بشرب في اليوم كويس كوبايه لبن ما ما كوبايتين لو في اليوم كالسي. المهم، بشق بيجلا في اليوم وبقول كويس وكل شيء كمان. بعدين وهي عارف كده أنا سمعت صدرها بيزيق مش طبيعي أوه ضلاع صدق. <تصفيق> فقلت له خلني بشوف سجائر. قلت لها دكتور بشوف سجائر خالص. المهم فمش حتى وديست لها اللي هو النصائح دي كلها ولا النصائح دي كلها مع الفكرة أنت شغل العيادة النصائح دي كلها شغل العيادة. راح أتكلم معاه بقى في اللبس وفي الأكل وفي الشرب. وفي والاستحمام وغسيل السنان وتسافر ازاي بقى اقول لكم عليه دلوقتي ما عملناش شمال الصوت وحش قوي ولا مش ممكن الجهاز مش بيحاكي مش كده بس حاجة؟ والله العظيم لا لا لا زي ما زي دي مفيدة ايه <تصفيق> على مثالي الـ, الـ exercise معاه دا كثرة طبعا مش عامش الترتيب دي بتاع الكتاب أكيد يعني مش تطوزها في النص يعني معايا اللي هو exercise ترى الـ exercise ترى الـ حتى الأجالي والذينة عندهم وعندهم كلها تمشيه قوية جدا تلقى الليبر liber حلو و جدا يعني يولده بمدها السهولة المسلس قوي أوه. ما هذي برده برضو إنه المش مستحب مستحب أو أخيت الحرب ليه هذي كتره الرأس تلبس على السيرفكس يحصل ما إنجيجمنت خلاص كده هذي الراس إنه رأس تلبس تلبس على السيرفكس يحصل ما إنجيجمنت غش في البندس بتخلتيه رفلكس تمشي حرف يعني في رفلكس تبي حرصنا فرقصنا رفلكس أبراني أبراني فرقص لما يكون أكسس نفس على السيربكس زي في الجسم أكسسس زي زي اللي بتردع لما بيدي يقطع من الحنة يطلع أكسسسس يخطوها بلا كده ما نخطوهش في واحد زيه وبردس في الجسم فرجسس دولت يرجى الرسلس على السيربكس طلع أكسسسس تخليه ايه الـ contractions تحسن الحركة دي حلو الحركة دي يا جماعة المشي دوت كويس يسوي الحوالي المشي مش تنطيد ما تجيش واحد بساعة البلد ومسلا كيكت أبدأ أقوم بتمرين برضو كتير وايروبكس كتير ولا لا ما يمشي لا لا يمشي كتير التمشية الحويلة التمشية لي الحويلة مع هذا كده طيب الأكتيبيتي في واحدة مثلاً ذكرى مشتريات اللي بيشتغل دام كذا شغل شغل شغل شغل زي مثلا وده بيتسبح زي مثلا مثلاً مثلاً في جيم أو في حاجة زي كده ولا لا ما بيش موجود جامد ما بيش موجود جامد يعني الإكسسوارات الأكتيبيتي على صور البحر لو الاكتبت هتبحتاجه مجبوط لعبليش تتاخد ايجازه ما هتبقى يبقى الاكتبتي كويسة بس متكونش ايه متكونش ما تعملش على العيان ما تبقىش هتبقى ايجابتنا اوفر اكتبتي طيب لازم تنام في اليوم الدين تنام في اليوم ساعتين الدهرية وثمان ساعات بالليل عايزين تنام كتير يعني عشر ساعات في اليوم زي ما هتبقى يوم عشر ساعات في اليوم اللي حاولي نفس القصة اتنشر اربعة عشر طيب تبقى. معايا ده كده خلاص قررنا بقى ايه 10 ساعات في على فكره احسن وسيله انتقال هي مكانه الطياره احسن التقال التاكسي فيها مش جامد طبعا تبدا عن التوك اه اه التوك والميكروباص كان ده كل تبقى اه <تصفيق> الميكروباص ميكروباص تابع الحاجات دي التاكسي ده ده الباريكات دوت لا يعني بلاش احلى حاجه بقى كل ايه كل الساعة والمثالات قوية كل نصف ساعة مفتوط تتمشي فالنهاردة ان شاء الله في الكاردياك ديزيز هلوكم ان يتبقى يا يحصل لها دي بي تي كانت الحامل كل نص ساعة ان في الطيارة ما حد مع بس لما لو ايها حامل اصلا الطيارة اصلا لو لو ايها بطمار كده عيسطاش من لكن لو ذلك ممكن تحصل المشكلة فوق طب مين هي حاجة؟, حاجة؟ فلاك تاخد اقراض من الدكتور إن هو إن شاء الله إن هي ما عندهش اي تيدي ولا عندها ممكن تولد ولا اي حاجة سيكون قسم على الطيورات لكن عادي ما بيسمحاش الطيورات ما عادي كده فالفكرة بقى ايه هي تتحرك في الطيورة كل نصها ما عايش فكرة يبقى احنا خدنا الترابل خدنا الرسط والسليب خدنا الاكسرسيز خدنا الاقتلش يعني الكلفة حاجة تانية الهايش الاستحمام فلاش هذا معه اللي هو البيسين في الحر البسين مش حلو هنا اكيد فيه دخل كذا واحده البسين ده بقى فيه في في كومورس في ابلات وحاجات البسين ده خصوصا في مصر بالريوش الاستمرار دي ميه عاديه متحطش تحطش حاجات كده يعني انت انفكت مش حاجه زي كده فالبسين بلاش منه تمام كده على مش كمان ان البالي ده بياخد فبياخد من لو فيه احيانا طبعا مهما تتنظف برده على لون هو من اينس وبيتخدم فيكشن من اينس على مين على قدام فالبدله برده مش حلو مش مستحب احلى حاجه الدكاتره اللي هي تبقى قعده تحت الدرش ده وقت الحلو قعده تحت الدرش معايا الدكاتره ده احسن حاجه برده فيه في, في ميز كتيره جدا من كونه تستشار اثناء الحمل معايا تبقى ترتاح لما تامل الدرش مش دوشه كده مش تستحب مش تستحب يا ريت بلاش او حبه جدا لان هما لما بيجي بيجي استخدام يبقى زي عندهم كده زي كده زي ايه زي البرايتس كده اشتا في الباجينا بيحبها بلاش ليه يعني جامد شويه فالجم دي ممكن تخش في السيرفكس الميه وتعمل انفيكشن فلا دائم الدش ده مضره بس من بره بس الدش يبقى بلاش يا اما جدا الاسنان غزيل اسنان الحامل لازم تهتم باسنانها جامد جدا والا لا مواعيدش من ناقص الكالسيوم هيحصلها دينتال ليه دينتال كيريس ليه؟ الحمل بيحصل حاجة غريبة الحمل بيحصل حاجة غريبة من كتر الهرمونس والهديمة لبكزمها بيحصل هديمة في الجنس بقى فيه جيوب فتلاقي في. بقى في جيوب جيوب بين السنة وبين الجن جيوب جيوب الجمعة فممكن للأكل يخش قوة فمش تان مضمضة ولا جاسسهم بكرواتا ما ينفعش الخصائص كويس قوي قوي قوي يعني كل حاملي تقريبا بجلب كلهم على كتره مع ناس جدا بفصل السنين. طيب في نقطة مهمة جدا كل حاملي عليها عليها طب أنا نقص سوقيه يخبرني وصلت لك مش, مش في الحمل ده قوي ولا حمل ضعيف حيكمل ولا مش حيكمل يحصل ابورشن ولا ميحصلش ابورشن عبرنا يثبت بس الحمل بلاش يا جماعه انت الكورس في الاول لو عبالنا يثبت الحمل وبلاش انت الكورس في الاخر ليه في الاخر ممكن مع خطه وحاجه يحصل نشوف مبريز يدخل انفكشن فبلاش انت الكورس لا بدري قوي ولا متاخر يبقى انت الكورس بيتر تبي ما بقول بيتر يعني لو يحصل انت الكورس مش مشكله بس يفضل هو حتى بفريكوينسي في الاول اوي وفي الاخر لكن ممكن في النص انتركورس عادي جدا يحسن طب ما مشكله زي ايه يا جماعه اللي انا انتركورس المشكلة اللي انت نعم طبعا ايه من بريلز او لو عندها بريل ليبر بيه بري. يا جماعة اللي ده من ايه بروسنجلانس. اي لازم تحس ما خصبتها أي واحدة بعد الإنترنت الكورس تحس ما خصبتها للبروستيرغلامنس. فلو واحدة يعني اللي لاحب بتحب ممكن يحصل بريتر بلابر هيحصلها بريتر بلابر. وقديم لو عداك كونتراكتشن تثيره أو لا لا في الكورس بقى. عشان الكورس بعشان حزوتة الكونتراكتشن. اللي براشش في البرينز لا نزيف لا بريتر بلابر لا أي أبنور مانجش أي حاجة أبنور مانجش عايز نقولش ما. يبقى سكشن في الكورس ايه يا باشا هتلاقي الحوادث كلهم عندهم مشكلات دي ايه الجي اي تي بروبلمز جدا في الجي اي تي بروبلمز قاعده دايما يا دكتور انا عندي هنا نور نور طالع عليا كده عندها ارتجاع عارفين ليه يا جماعه ارتجاع ده ايه ارتجاع دي البروسس فلو بيريح فممكن ارتجاع دي بالكم الحاجة الثانية هنا عندها ايه كولستيبشن وعندها انتفاخات معاك انتفاخات وكونستيبشن طب تعمل ايه بقى بكده بصي تاكلي ان الفيميل دي مفروض ولا لا بصي بتاكلي ما بتنميش تاكلي تقعدي شويه تاكلي وجبات صغيرة كتير مش كبيرة كبيره مره واحده عايزك تاكلا تشرب ميه كتير تشرب ميه كتير تحرك عرفين يا جماعة حركة دينابسة مهمة نام كتير بصول الكنيستبيشن زي ما هو نايم من بره نايم من هو الانتسك برده هي كمان نايمة فلعنه لا تحرك كتير الحركة والمشي كل يوم يساعد قران قضمية من هي تكشي كويس برده الحركة والمشي معاه هكذا؟ تاخد الفايبرز زي بلاش الروض بلاش مثلا اللي هو الفيرو لكن الـ العيش البرافته احسن ممكن لقينا انك ما يحبش عشان برافته ما احبش العيش ده ماشي في راس اسمها بران ربنا دي عباره عن براتة. دي بتخلي الستوري بقى كبير بقى كبيره يعني بتاكد بقى ان تسكن سهلها بقى ده من الزر واخدين تاكل خضروات كل يوم على الاقل مثلا تلات اطباق صرفه مهمه جدا فيتامين ومنيرالز وكمان برضو ع فلاكس تفليليه. في أجناء طلبها معايا انا كل دولت قوم واهم حاجه الناس لا بها عياتي انت ام تتفل انت تتخيل ايه هي الورنينج ساينز ايه هو تتفل الورنينج ايه ساينز الورنينج ساينز قلتها ايه انت تتخيلوا ايه جناح اي حاجة بايه بليدنج صح ايه كمان بين ايه كمان رشط من بريس ايه كمان لو الفيدي الككس لو قلت ايه كمان صح صح هيك بلاير الجاف، في الجسمك بين سوائل الجاف في جسمك اللي مظاهر مين مظاهر مين مظاهر الأمريكي ناس صح صح إحنا حد ما لهم عليها قصة حافز في عندي كلاوتي واحدة جاية لا بس ألب ولا ب بخمنا وسط الكيس وسط الكيس ولاقي الأخبار ردع لا مني عندي داخل الجو العلمه اتزادت قوي معايا ده على فكره انا خدتها من الدكتور كان بيتابعها قبل كده لازم يبص يبص على الجس لازم انا ان حاجة طلع في كتير قوي سنة بيبقى حجمها خارج دي كل يوم تبقى تقعد تخرجها تشدها بره تشدها بره تشدها بره على اخر الحبل تبعت برا خالص ينفع تربطها ففي الحمل اللي هو اللي فيه تبقى تخرجه تخرجه شاء الله معتك ده لو كتير بريست في نقطه ثانيه انا كده ان البريست تمام نقطه مهمه حاولوا تلاقوا اللي بيقول عندهم بريست مهم ان البريست في زي الكوليسترول من شهر كام من شهر كام التالت كام. خلي بقى انا في مؤشر الخطوره لو حصل الفراميشة كل يوم يخسي سدرك انتصره ديكي يعني مرة سد مرة واحدة في الميز صبوان عشرة عليه يحصل الله بريست بريست خلصنا الجزء دوت، تعال بقى بعد كده على موضوع تيه هل معاكم الجيلة ولا معكمش في الوستاتريكس نخش على الكاردياك ولا نخش على فيماس ملتابش لسي طب يلا Yeah. 10 a wam prezentuję ten sznur. W tej minuliej, a nawet teraz, mamy mówić, قلب واحد صحر نصحر ودوه نسبة الكارديا ديزيز 1% الانتنسة الوصول في الوصول 1% واحد في المية طيب ايه ديزيز اللي ممكن تحصل مع الحمل لقد ما بطنه انا شخصية والدكتور آآ آآ عادل محمد. الدكتور الدكتور خالي. صح هذا كادرة والدكتور مين كمان دكتور امير حلبي اعرفوه؟ اعرفوش متعرفوش؟ لا امير حلمي اه كان بيت دونس افلال بطن كده؟, عن خمس كده اللي, اللي هو معاه بتاع البطن ان شاء الله تقول فكرة في البطن وانت اللي هتجاوه طيب سؤال عندنا كم نوع من الكارل ديزيز ممكن يكون كونجادر صح لنا صح طب سؤال في مصر ام الدنيا و ام الانفكشن دي كاترة عبار كونجادر كوز هو دي كاترة دي, كتب دي ولا في أقوى هيرت اللي هو الروماتيك هارت ديزيز هو المستكمن لكن في امريكا مثلا او انجلترا الى ماء او ملاش انجلترا عشان عشان يتصر اشان مع لكن لكن اللي هو, ده كوز هو, هو, الكنجينف الكنجينف ده هو اللي في the development campus the most هو من هو في the development هو the لكن في the developing campus the هو هو أو الروماتيك هارد أو الأقوي. عمدت منها هاردس، الروماتيك هاردز الروماتيك هاردز. الروماتيك هاردز هل أنت تفتكروا ترتيب البالبات؟ يعني مين مسته كمان؟ هو كلمه مات مات صح ميترا أورتك تريسك تريكاس و البلبولي في كلمة مين؟ بالذات صح؟ the most common cause in the developing كاملس ممكن حاجات ممكن حاجات زي مثلا زي مثلا زي مرفل. هيقول لي ناس اقول لك ده القطب الايمين اه هو كومن ايمين بس ما يحكمش وما يحكمش ان يحصل فين في اليمين صح ولا صح ممكن نحسب فيه هو هو بيسر بس كسيسره بعد شويه فممكن اقوانت كلج جديد اقوانتش هو في كلج ايمين طبعا صح ممكن باشمهندس كون جاي في كمان فكره كمان فاتت بقى ممكن تحسب very rare jest choroba disease very dangerous jest to jest A بعد الولادة اخر فرصة في الحمل او ست شهور بعد اللي يحصل يحصل لها هو فيه هارت فليا to jest nie. To nie. To nie. To jest nie. To jest nie. To jest nie. To To nie is, the, is, the, is the, the cardiac transplant The only treatment is cardiac transplant But who is it? the No, only treatment is the thing. The only treatment is cardiac transplant is the most common cause of this? What is the most common cause of this? is the most فرامبوزس يا جماعه ثرومبوزيس عشان كده في الهوكم لازم ادي ادي انتيكوجرانت انتيكوجرانت اللي كبير اللي عندهم, عندهم اللي عندهم توينز كبير وعندهم وعندهم توينز عشان جوه كمان طب تعالوا مع بعد كده على كلاسيفيكيشن امريكاني عشان ده فيه كلاسيفيكيشن تو كلاسيفيكيشن واحده امريكاني واحده انجليزي واحده امريكاني وواحده انجليزي الامريكاني اسمه ايه اسمه نيها؟ نيها. ليه كلاسيفيكيشن عارفين ليها ليها ادفينيها مع اللي داخله اه خالص في نوعه نوعه مش ليه بعد كده امريكيه اللي هي نيويورك هارت اسوشيشن كلاسيفيكيشن نيويورك هارت classification اللي هو الجدول اللي عندكم مش بمشي عن كده صفحة, صفحه 114 114 في عندك جدول عباره عن هارت hart association على عذرا يا جماعه هي, هي, هي بس ابركان دايما حاجه بسيطه وسهله قوي غير انجليزي اللي إنجليز بيتعمل بقى في الجو جامده جدا كل الناس بتحبها قوي عملينا. والدكتور رضاني لو كان دكتور الشيخ الغطاني لو كان شرحها كان لو كان شرح قاعده ديز لازم يقول لي اللي هو ايه اللي هو لكن بص على هي قال لك ايه قال لنا بص انا ماليش دعوه بقاعده ديز دي ماليش دعوه بالكارديياك ديز دي قال لنا ابقى احفظ الحاجه الواحده ان بتقوم بواجباتها ولا منقدرش يعني زيك كده واحد مش تنجح ازاي تنجح او تغش بنشرها وما بتنجح وخلاص مع دكاتره نفس الحق ايه بقى عندنا من هي دكاتره هنقارب بين ال ديزيز او كونديشن يعني شغل العيالي طيب ون او جريد ون نيها جريد ون هذه في مين؟ عندها أورغانيك هارد ديزيز حط سمع؟ هتسمع تسمع لكن هذه الفيل ما عندهش أي تأثير لالاكتيفيتي تايد. يعني لما قلت عندك ال عندك تقول عندك ده دوت دكتور بعمل كل حاجة في البيت. أنا بشتغل. الناس جدا. بعمل كل حاجة زي, كده زي كانوا عارفين كانوا؟ ما عمل كارد ترانس كان لديه كل حاجة بايزة كان دا كافتنا واحد يموت كان هيكور ما جلتش في عنده حدو هاردزيز كان بتاع ناجاري اه كانوا بتاع ناجاري ولسه بينا عن هذا الوقت هو كان نازم في الوقت عنده 16 سنة وكان ناجاري كانت في سنة كان داخل كان, دا كان هو كان راشيد ياكيني ساحة سنة دا راشيد ياكيني كان عامل شرق اه دا كبيره اطرع a, دا, fazja. a ty nie فاللي هي نيها وان الفيميل بتبقى نيها وان كويس جدا مش حاس بأي limitation وفرقة اكتبت كويس قوي لكن عندها أركاني heart disease. زي العيد كورو كان عنده رجالي heart disease وكبير جدا الغريب جدا اللي كانوا ده ون. بعد ما عمل العملية كان زمان قبلها كان فظيع ده, ده الماء كان ده يعني او الـ الـ اللي هي 1 1 عندها لكن ليميتيشن no, بتاع هي السيمتومات فيها كده داكرتوب جريدو ده كده تعبير انت مايند ده بعمل آآ آآ آآ والغسيل وكل حاجة بس في حاجة غريبة الحاجة غريبة. من الغسيل لغايه تمسح ونظف البيت وتشيل عيال وكل حاجه تمام لكن في مجز الاول حصل مايد مايد مايد ريست اوف اير اكتيفيتي اسمها جريد 3 دكتور كارير بعمل باكل بس لكن غسيل ومسح وتنظيف ما جايبهش غير ما اقدرش ما اسمها جريد 3 اما جريد فور العاليه يا جماعه قاعده دلوقتي. يعني طلوف ديسنيا أتريست يعني إن البشري اسمها اللي هي خلاص. يبقى جريت جريت في American <تصفيق> نعم؟ اه نعم بيكبول حاجة صح. اول حاجة اذا كانت لك ان الوالكي ده تقديه الفيزيك الاكترية دي يعني ممكن في ناس مثلا فيه واحدة متعودة بيه تخصي الهدوم كلها مثلا بالنسبة له وتمسح ده وتعمل كل حاجة مرة في واحدة فيه واحدة بتعمل تتأثم وبعدين كمان عيال، ولا انت واحد يعني او دي لها التندق يعني حاجة عشان اقول مثل لو ابتدى قبل كده في الصناعه واحد رياضي يلف الكره العربيه مثلا كده خمس مرات فدلوقتي على المره الخامسه فبيتعب شويه انت طبعا لو انت مشيت بس يبقى ايه اللي هو راح عمارات ياسر شو رحت ياسر دوت ده اللي هو اللي هو قدام بيتهم خلاص كده بايه بتعط صح كده اه يعني هو هنا مفيش هنا ستاندرد حاجه ستاندرد شكل معين بيقع الحاجه الثانيه يا شباب برضه حاجه القلب ديزيز مثلا من الميتر فلازم احنا عندنا برده نظره لنوع عشان كده بقى في امريك الكلاسيكيشن حلو لكن ما اعرفش السبب ان الكتاب ديس متجاهلها على الكلاسيكيشن الى السيه اكتبوا جنبها يا مهمة جدا جدا هذه كلاسيكشن رويت لأني بتقسم وفقاً لـ Modern Rate. الخون عدنا في المية. لكن دي ما تنسيش دي مهمة جدا معايا دكاترة مش معي. في المية في اللي يعني يعني كل عيانتين بيولدوا او حوامل واحدة حتنونت واحدة حتنونت يعني هنا دي كتبه كل ادنين حوامل عندهم هذين اوراق واحدة حتنونت اول حاجة كريت راتة وارباع ميهة عارفين تين ارباع اشتركين ميهة اه اللي هو دي كتبه ودسنية ادريست ادتة ارباع ميهة الحاجة التانية دي كتبه بقى هو الـ A, B, C A, B, C مع الإضافات إيه تجنبها كده A, B, C مع الإضافات زي بيت كده مع الإضافات معها ده كده فهنا A, B, C عشان بلتك مع كده A, B, C من غير إضافات حاجة خالص. خلص لحكي لنا A, B, C مع الإضافات A لو هو أورتك استنازس A اللي هو أورتك استنازس بس في شرط لما يقول أورتك ده نرى كده كده كده كده الدم بيطلع كامل دوي سرسوب بس كامل كده زي ما انت كده بس سكينه كده خلي الخرطوم خرطوم يدي قوي يطلع السختره صغير يخلص العورده مره ولا تانية ورا يوم ورا, يو ورا شهر ورا سنه كده ما حصل فيه بقى روست بيستنى انك طير الفيشه فبدأي مشكلته ان هيكمل بعد شويه وقت الاقي من جوجل او بدأ بدا يشتغل لما شاء اورده يحصل فيه يستفيد سيكتنج أورد كانيوليزم فخلي بالكم أورد استنوزيس مع بوست يستغطيك بها باتيش معادة كتبه؟ كمان الحاجة التانية اشتبه؟ بقى المودري هيبرتنشن في منطقة الخطوة بقى المودري هيبرتنشن في <تصفيق> ده التانية الوحدة مش عارفه لفظ ده لوحده كده قنبله الحاجه الثالثه الحاجه الرابعه كل كل شيء كل معايا ده وش معايا دي فيها فما تكتبهاش اكتب بس ايه خليه بس فيه خلاص كده دوت في 1 أو في طايليا مرتين ثانية أوانية أو, أو الثانية حط ممكن حطنا أول هنا الحسبة دي دي عادي فلاش تب لكن التب يا ذكرت له كولاجن ديزيز اللي هو مرفان بس مرفان ومعانا بقى ييجي المارفان ديزيز بيكون مع أورت ك دارتيشن أورت المرفان اللي جرش المارفان اللي مع اللي جرش برضو معه يا ذكرت أورت ك اللي جرش دايلاتيشن ده عكسه أورت كذا حطت كده جرش الأورت قوي اما لما يصاحب تايمصا ده اصلا برضه فيه ديسيكشن يبقى فيه في مرض يعني خلي بالكوا ان كذا المرفاه اللي معاه اورتيك ريجريشن واورتال برضه يحصل فيه أورتك زي مين زي اورتيك ستينوز بالضبط فخلي بالكوا المرفاه بس مش يكون معاه اورتيك ديلاتيشن ده حلو يؤدي الى سيكتينج اورتيكال ايريزم يبقى المرفأ المرفأ، تمام؟ الكشفية مراعي. بناسم Diseases according to مدلل مرتال جديد. أول مجموعة الوفاة فيها في يعني لو عندنا واحدة ديشن كل حالتين لو عندنا أولت مع first estromatic كل حالتين واحدة موت. لو عندنا واحد كل واحدة حملة قرنتها أربعة. كل واحد واحدة منتظر مع هذا يبقى احنا اول كنتفكيشن اول طيب اللي هو من 25 إلى 50% مع الترن المتجري اللي هو ABC مع الإدافات أول كنتفكيشن مع بوست مديراتيشن مع هذا كثيرا بل ما هي هي كفايه كفاية جدا كاس. احنا عملنا فيها حينتين بيتو في بشرين فاتوا كلهم بل ما هي بيتنشن الحاجة بس مالفان يكون معاه أورتك ديراتيشن مرفاية مع وقت الديداتيشن هعمل السكشن وبرضه انا طب بصوا يا دي بقى بصوا في بقى من خمسة الى خمستاشر في خمسة خمستاشر معايا يلا بقى. جريد. هي جريد يا يلا بق انيها هاي كريت واحد اثنين واحد كريت يا واحد ايه المشكلة؟ اه اوكي اوكي اوكي مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش خالص من مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش 4 مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش معلش يا جماعه 3 4 عندكم اللي هي اللي 5 15% 3 4 الى بصه بقى اللي من 5 15 جين 3 a A-B-C من غير اضافات يعني اورتك سنس صح قاله كولاجين كو لو من غير ايه من غير اورتك ديشن اما دي بقى لو قال لي 5% قال لي في 5% 1-2 وكل الكنجادل 1-2 وكل الكنجادل بس مش صعبة الخيال من الخمسة 1-2 كل الكنجادل 15 3-4 من غير إضافات أما دكتة بعد كدة نهاية من 25-50% معها دكتة هو a b c مع دارتيشة. مرحبا مع اردت ان اكون في على ان اكون في المستقبل ان اكون في المستقبل ان اكون في المستقبل ان اكون في المستقبل ان اكون في المستقبل ان بس. نعم. آه لا ان اكون في المستقبل ان اكون في المستقبل واحد اكون في المستقبل ان اكتبع لكم يا جماعة؟ خلاص طيب بقى حتى مهمة جدا في الدرس حتى مهمة جدا في الدرس عن بقى؟ اللي هو عن في رسم عندهم جميلة و. في رسم جدا بقى هي عن وهنا الفينز. وهنا الادريس هينكو كرينز موكرينز فالكوز فيز صعب بالصح ليه عندها كده ايه في عندها في كده في فيز ده ايه السبب بروجسترون عامل ريلاكسيشن لكل من الفينز دي وحاجه دوت لما يكون دخلت ضغط على تحت بتاع صح تسائل دي كده ايه بقت كده وظهرت كده الحاجه الثالثه اللي نقعد عليها هنا البلط فوليوم حيزيد. لما البلات فوليوم يزيد اللي, اللي يحصل في البي يبقى في انا تينشن فور فريكوزفين. ليه افكت دي أول بوينت البوينت طيب هل الامريكوسفينز ممكن تقدي مشاكل ايه تقدي مشاكل ايه دك اثنى ممكن تقدي بيدي صح الحاجة التانية برضه حيلاخبطت في حاجة كم في حالاقي ده من حامل عندنا حاجة مهمة قولة بص الرقب بتاعتما تلاقي انجورش نيك بيز فاقول يا ربنا اذا انجورش جورج بيز هي دي كارت ديزيز ولا حامل نورمال فعشان كده هذه كتبة الانجورش نيك ما ياترش حكم عليها هاد دوت <تصفيق> هارد ديزيز ولا دواء اللي أنا عادي يعني خلي بالكم في هاي جدا inorganic disease هاي حمل عادي ولا دواء cardiac بالكم عليها في the examination of cardiac disease هون مع النورمال ما تعتمدش عليها فاحنا هنعتمد عليها في diagnosis heart بين حاجة خلاص كده اللي ممكن تعمل دي في تي وممكن تعمل كمان ممكن تعمل ممكن طيب اللي بوليوم بوليو سبت لات بوليوم حيزين طبعا 40% لكاربة حديد وعشرين و20% حديد 6 اللي هي السنت اللي هي بقى فيه هنا أربسيس فيه وي بلاتسنت فيه مش الصحيح طيب سؤال بقى لما ما دي اربعين في الميه والثالث زي دي عشرين في الميه خلاص ده لي حاجه اسمها في السيلاشكال اه انا معترض جدا معترض معتاد على حاجه تقولي في السيلاشكال انيميا غلط مش حاجه اسمها انيميا اللي هي بس لاشكال تلي في السيلاشكال اسمها في السيلاشكال هيدرينيا ميه كتيره في السيلاشكال هيدرينيا متقولش انيميا يا جماعه عشان يبقى عندك تكرهها اوي تقولي في السيلاشكال انيميا مش مستحبط لكنا الاستيوتيكا هايدري فالسؤال ده احدث كلام ناس ان الاليميا جرينت دي بريخس يبقى اقل من كم برافو عليك يا جميل برافو عليك صح كده ف الكلام ده يا جماعه احدث كلام عشان انتوا في كودك اللي مقروح 18 غلط اللي كان ده غلط غلط يبقى اقل من 10 10 ونص جرام من أقل من 10 ليه في لو علي 10 ونص هي اصلا لو قال 10 يعني أي واحدة لو هي مثلا 10 نص تعتبر نورمال لو هي أقل من كده يعني دي عندها مشكلة خلاص يعني مش بس جاست ايدرينيا عندها مرض اخر هنفرض هن حتى أي سؤال طيب يلا يا جماعه نرجع مره ثانيه بصوا احنا اتكلمنا على ايه على الفينز معايا اللي فينز بوينت البوينت فوليوم الدسمه 40% وانكريز سيلز 20% قلنا دي سميناها في ستروش <ấy> هيدرينيا هيدرينيا يعني المية هايدرو هيدرينيا في السلاج وليس أنينيا قلنا إذا خدت اسمها يبدأ لو اقل من كام اقل من عشرة ونص جراب برديسير يعني فكرة مهمة مهمة عشرة ونص الجديد كلاب من الجديد اللي قبل كده الحداشر بقى عشرة طيب بصوا دخلنا بقى دي بقى بعد كده على ايه على السيلز الار بي ايه على فكرة هي بتزيد فع يعني عاده بتزيد لكن في الدم بتحصل لها ايه بقى ديكريس عشان يحصل لها هايدريميا يبقى هنا خلي بالكوا الار بي هي زادت بس في الدم ككونسنترشن قلت ملاحظين القصه دي اكيد الويت بلاتس بقى بيحصل فيها ايه الويت بلاتس بتزيد بتزيد بتوصل الى 16000 بأركيبك سنتيمتر معاها ده جاد 11 ألف الفكرة بقى حاجة هي كمان بديدئة كمان قرب الليبر قوي قرب الليبر على فكرة جماعة شيء غريب جدا أحدى الثيوري للولادة ان هي انفكشن الخير يا جماعة ده دين على فكرة أحدى الثيوري حاجة اسمها بايو مريكر ثيوري يعني حنفاجة في الولادة ان الوايت لات سيلت قوي كأنها كان process of infection. فعشان كده هاي the white blood cells بزيد جدا، the عشان دي لها دور مهم جدا في the يبقى هنا decrease the white سيلز increase. يبقى RBCs decrease, the white blood cells increase, the platelets mild decrease, the platelets mild decrease. بدينا حاجة بسيطة. طب اللي قايد فيتامين في نوعين من الفيتامين صعب وصعب مين ومين الواتر صليبل بتقل بتقع في البول انت جنبها بتقع في البول دا يبقى انا الواتر صليبل فيتامين بتقعد تنزل في البول دا فبتقل اللبر بيصنع مين الفات صليبل ما بتنزلش في البول فبتزيد، انكريز فات صليبل بديد, بديد الليب بيصنع. بيصنع طيب بعد كده المينيرلز هذا كده المينيرلز بيحصل لها ايه المينيرلز كلها بديد بس عاد حاجه واحده بس المينيرلز بديد ما عدا الكبر ما الكبر محمول في الدم على ايه او سيريولو بلازمين او الليبر بنزود تصنيع السيريوروبلازمين يبقى خلي بالكم إحنا كتبا المينيروس بتقل عدا مين عدا الكبر ما عدا الكبر مش معنى عشان السيريوروبلازمين بتاعه زاد تصنيعه في الليبر زاد يبقى خلي بالكم الاربسيس بتقل الوايت بتزيد البلاكتكس بتقل الوايتمينس حكتين الووتر السوليبون بتقل الفاد سوليبل بتزيد الميروس كلها بتقليل عدد قبر القبر بيزيد اه اتكد كده كلها امسيكيوهات معلش كلها حيرات كده ايه حفظ شوية هو الدستا كاردكزيز حد يبيرم وهو حفظ حد يبيرم طيب حتى ابدأ معا الايه الصور اللي هو اسوه ايه رسلوسايت سيديميليشن تيت وبرع المعدل ترسيب الار بي سيز صح طب في ظل الكريت سكاستي المايه كتيره في ظل ان انا اقول شوية شويه الجوتينج فاكتورز هتزيد معايا دكاتره انكريز كو دي فاكتورز ايه اللي يحصل لما ما فيش ده بياخد بياخد الار بي سيز وينزل بيها والسكاستي قليله فبيحصل حاجه اسمها اوكي الرولو رولو في ميشن اوكي الرولو في فأنا بيحصل كده يبقى ما يحصل في ESR؟ الـ ESR بالـ D وخلي بالكم ما لأخبطكم مع Infection محدش يشخص Infection أثناء الحمل بالـ ESR محدش شخص Infection أثناء الحمل بالـ ESR نوربالي توصل إلى 50 مليمتر في الولايات اور 50 مليمتر في كان كده فطور كله بيزيد وخلاص كل كانت فقره الزكاده بتزيد كلاتنج فاكتورز بتزيد عايزين يبقى اكل جديد شويه كده فلي الجو حرك طب قال لها مش رايح مش رايح مش رايح ليه دي كانت كده عن على البلس هيا يا جماعة ايه في البلس؟ مش احنا قلنا يا جماعة الجسم بيسخن. لما الجسم بيسخن وهو واضح انه مية كتيرة بقى فيه هايبر ديناميك سيركليشن اللي يسخن في البلس؟ بيزيد عشرة بيتس بير مانت يبقى لها البلس البلس انكريز عشرة بيتس بير مانت قال التالي ده قال التالي اوش طب الحاجه الثانيه يا دكاتره الحاجه الثانيه البيبي دوت لما بيتولد بيرفع بيرفع بيرفع بيرفع لما يكبر, بيرفع بيرفع بيرفع بيرفع لما يكبر ويرفع هنا الدفراغ الايبيكس هو ظهرت بعد يعني لما يترفع فوق انت اكوستيك روتر بدل خيط يبقى انا الايبكس يحصل لها شيفت شيفت اوف فوق والشمال فوق والشمال, والشمال. يحصل الايستروجين والبروسترون ليومنا ده كان بيتاولوا بروس سايكلز الايستروجين والبروجستيرون بيدروا بروس سايكلز معايا ده كده ادريت يعني فكره الايستروجين ليه باص دايريتور افكت حكايه بعد المينوبوز هقول لك بعد المينوبوز بيحصل هايبر تنشن الايستروجين بيعمل باص دايريتور ليه بيعمل باص دايريتور الناس العواجيز اللي خشوا المينوبوز بيحصلهم هايبر تنشن معنى الاسترون نفسه فازو دايلت فخلي بالك ان كان الاسترون والبروجستيرون ليهم فازو دايلت افكت فده يقلل الضغط خدنا يا جماعه الاي شانت اللي هي عباره عن رسلك كبيره مش كبالز كبيره اتصلت بالارتريا الفي وفي اكبر عامل بلاسيتا بلاسيتا كبيره جدا عامله اي بي شانت برده فبلاسيتا اكس از اي بي شانت عايز اتقلق برضه يبقى في هنا انستريشن هايبر ديناميك اللي هو ايه اللي هتلاقي ايه بيحصل كمان الضغط بيقل ضغط الار بي ال لان هنا بقى الايه هنا الارز كلها بتضيق بين على طول ما بقاش النص الارز بقى, بقى ولا في النص كبدرس ولا في ريزيستنس بقى, بقى الدم فورا من الارز اليمين الى الاي ال فيس فهنا البلاسينتا اكس اند اي بي شط طب الكاري اوبوت اللي كان ايه دي معادله النقل بالبطنه استروب فوليوم في في الارث ريت معادله كده في الهارت ريت طب مش دهت استروب فوليوم عشان كله على كمان الفوليوم كله عن 34 ويكس طيب الهاردي تزده مزاد شيء زاه كم بيت عشرة بيت صاعل مصاعل يبغى تزده تزده فكرة هنا كام. المكسم عن ثمانية وأربعين يعني المكسم هنا اللي عن ثمانية هو بره حاصل ضرب في عشان كده عينتي لو عندي عيانة أنت من عند 30 اسبوع إلى 34 احجزها أحب أحجزها عند مره وأحجزها مرة تانية عند آخر, آخر الحمل عشان وده بقى هاتولدي إزاي؟ وتولدي إمتى؟ يعني أنا أحجز عينتي عند 30 من 4 30 اسبوع هذه خطر بس أحجزها مش عندنا. أنا أنا أحجزها عندي من يطلب الكارديولوجي؟ يطلب لهم الكارديولوجي يبقى أحجز عند الكارديولوجي يعني أنا هنا في ليه؟ إنه بيقطع البدن عشان في زيادة في الكاردิب أربوت وبلد فوليو، فحجز عندك من 30 لبضع تي أسبوع، وأنا حجز عندي بعد 36 أسبوع. إيش معنى لبضع 36 أسبوع؟ عشان هنا طور بلاند تليف، صح؟ ده أوقات حجز في الكاردديز عشان يممكن تسيب الأورا، ده حجز عندك 30 لبضع 34 أسبوع معه وبعد 36 أسبوع. رده و ايه؟ اه منعيني بقى كمان مثلا ايه؟ يعني مثلا اسبوع كان عشان احداث تلاوه اسبوع اللي قالوا عبوث مما بيزيد الماسب تاوه بعدها مثلا باسبوع او حاجز من اول ما سهولي من اول تلتين اسبوع لغايه اربعة تلتين كان بكارة واحدة بكار كانت كده مرة ثانيه الوقت مات يكون انتقال ان قالوا عبوث عالي جدا قالوا عبوث عالي جدا وابقى تطني معاه ففي على طيب بص بقى حتى بقى البلاد و ايه صح؟ البلاد ده يا في شهر اخر شهور يعني شهر السابع مرة تنين. يعني هو ده هنا في الفرست لكن في الساكند تريميستر يرجع يستمره تانية ليه مرة تانية ليه الblood volume زاد يبقى خلي بالكم حيرقة على blood pressure مرة تانية عشان كده blood زاد زاد بس كده ده اسمه مرة تانية مرة تانية كان في المية واحد في المية. مع أي يكون generally خلاص زي مثل مين زي نوبة زي المرفين. زي هي عندنا Nia, nie, nie, grade one, no limitation. Grade one, no limitation. nie, nie, nie, nie, two, mild limitation, mild limitation. Grade three, nie, limitation. هنا اي بي سي من غير اضافه <تصفيق> <تصفيق> اه صحيح <تصفيق> معلش معلش انا اركض جاي هنا اي بي سي من غير اضافه صحيح من صحيح هنا هي دكاتره اي بي سي ب اضافه بس كده خلاص كده تخلوا هكذا علمين بعد كده على دكاتره التفتيش بتاع التفتيش قلنا اول حاجه بينز لسه ايه فيريكوز بينز بعد كده دكاتره بلاط فوليوم بي زي البلازما 40% السيلز 20% الكوادر فاكتور بتزيد ال اي اس ار بتزيد في ال 50 الار بي سي بتزيد واللا سيلز بتزيد لان لها دور مهم جدا في الليبر البيس مايلد ديكريس مايلد ديكريس الفايتالز الوتر سوليبل بتند في البول وبالتالي الفات سوليبل الليفر بيصنع كتير ما بتفقدش في البول فبتزيد الميرالز كلها بتقل يزاد الحديد لكن القمر بيزيد ليه عشان السيريولو؟ بالأثنين الـ shift أو the فوق و فوق 10 15 الـ الـ ال في الأول بياد ليه؟ ايه تشيئة افكت؟ افكت؟ بروسسيكي كمان؟ الـ placental ليه اد أز a بي chunt بروجكتورز افكت ديريكشن لكن بعد كده عشان ده بيزيد وعشان ده بيزيد معايا ده اي دي في الاخر دي كلاس اوبت بلازما ديجي بقى على كلاس المكس الماكس بتاعه 24 اسوا وبيزيد ليه اسلوب فولوم زياده باص زياده حتى اي 20 اللي فات بتاع بسرعه كده خلاص ايه الكلام ده اللي فاضل كله كلام فكره الى كلمه ثالث كلنا ده كده الدرس كده خلص على فكرة أهم حاجة غريبة عنه. والمجدار من الادابتشن اللي بعدينا لكم الساحل بصد نكتب يلا يا لو احنا خدنا في البرسنال يعني نقضي يعني يلا يا اللي في البرسنال هستري في اول حاجة على فكرة يا جماعة فالايج والبلدي ده بابروجنوس فعلنا صح الايج كل ده برقوز. دي تاني بعد في كمان ان سوي اللي اسمه صح مش مستحق الاكتيفيتي والورك ديسكانتش الورك فيه اكزيرشن بتاع القلب يا جماعة. بتاع القلب أنا كنت بشوف جاي من لما كنت او اظهر لكم شوية المكان اللي هو الكوبالت عارفين كوبالت؟ بيتبني والله العظيم عزيزي لهذا ستات وحيات ربنا ستاتها شايلين اللي هو ذلك أنا بالظبط اللي هو العربية اللي مليانة توب وزرق وماشي ناس غلابة جدا في المستشفى عندنا لما تروح القرشة هتلاقي ناس كبار شعرهم ابيض ناس غلابة جدا عاملين يشينون العيانين مش قادره تشيل نفسها اصلا وبعد تشتغل عشان تأكل أولادنا فالحالات المداله هي عندها تخ تعال شغل زي كده ممل like لا بلاش شغل ممل بلاش شغل الممل معايا يبقى خلي Age. ويه Occupation. صح ويه كمان Special Habits. معايا العنوان يهمني في حاجه شفتوا التكتلات حينما ميصره وهي فوضى شوفت كذا مع آه المناطق دي اللي هو تكتلات كذا ان هي كمان ما شمس من كتلة زحمة بعشش الشمس في المناطق آه بعد البرسل هستري بعد البرسل هستري هاي صح على فكرة الهارت بيضع زياده زيادة يعني يعني هذا كثيرا الحمل بيوقع العيانه العيانة من جرية نية واحد الاثنين طلوية الاثنين اثنين لثلاثة طلوية تلاتة تلاتة في اربعة اه حدون نشكيلك العينة اللي تخش حمراء تطلع زرقاء تخش زرقاء تطلع سوده يعني هذا اللي تخش حمراء يعني ما عندهاش سانوز الباير نوز تطلع اسمها ساينوتك بريد بري ساينوتك معايا تطلع ايه تطلع بقى ميه خالص معايا ده كده اشمعني سنخاردي سنخارديس بيريدنجس جوينج تو بريجننسي طيب هي لو هي حملت قبل كده وحصل لها بري ريس هارت فيلر بري ريس هارت فيلر ممكن يبقى كنتها اللي إذا كانت كده هارد فاليور أنا مفهوضة ده ما هو ما ولو حملت هساقطت معانا كتبعك مفهوما تحملتش لكم بعد شفية ولو حملت هساقط خلاص؟ يبقى هناك ساكتري هارد فاليور طيب الباست هستري يا رادة ميديكال and blood transfusion حد يقول يا جماعة ميديكال زيه بليمس هارد فاليور ماشي. ايه كمان؟ Drugs, the drugs, co do drugs, co do drugs, co do drugs, co diuretics, drugs, co do drugs, co do drugs, co drugs, Previous، value bottoming. Believe صح؟ اللي هو كده بنسميه كده. كده قبل كده في ال classification اللي هي اللي هو فيه بعض. يعني هنا نسي حطه هنا حتى. لو في classification اللي مركبة عمل مثلا مستبدلة بجزء كده. طيب اخر حاجة اللي كتب عندنا بعد البرسنا والمينيسر ووستاترك وباست هو هستري أوف بريزن بريمانسي السيكتور الزفار ديزيز وارد حفظ اللي هو باكورد فاليور فورورد فاليور. باكورد زي مين والمونري لو قرر أبود. صح وحاكتين كما مشروعين جدا انفكتيف معي ال validation صح validation and readiness صح طب عارفين ما أحد قال عنده ولا نشحك the biomodern and systematic and effective and عارفين طيب examination أنا جباعي examination عندي جنرال؟ عندي عندي على فكره الجنرال خادع جدا ليه خادع جدا ليه الجنرال خادع طب ليه خادع ليه بصه ديكارتي العيانه عندها كونجستك بينز ما ممكن تم الحمل اي وقت حامل عندها كونجستك بينز طبيعي جدا الحاجه التانيه تعرفيني ادخلها في حاجه اسمها كارديك سيروز صعب من الصح يعني ممكن فيها وقت فريق ممكن يحصل كونجستشن في اللفر اللفر يبقى كبير اعرف افحص اللفر فعيانا قد كده عمودة بيرد دي تكتوبة بيت اللمجة ده ما كنت, كنت قبل كده يعني ساعات تخيلنا ده ده في الإجزاميش فعلت كده تغبطنا السالفات ولا كنت تتحصل لا أبو قل لي بقى إيه بقى إيه بقى إسمع مش عمودة طبعا ما جايش حد دي حد خالص ها والله والله وهذه معولة الزلوة جميع الأفلامة مع مستحيل صعبة جدا لو هم أصلا مطلع الكارديولوجي أصلا بيهوش يسمعوا حاجة بقى ايك وخلاص هو بلا أصلا فالقلسة الليبر ذلك كانت توفيل في ذلك الضبط الكبير أولي مشاركة سليبر مشاركة في حاصلة السوينج العديمة اللي في اللي هو الليب هل؟ قد تكون في السيراجي صح؟ وقد تكون كارديولوجي فبرض ما أعرفش كارديولوجي ما بعرفش أفرق بين الكارديولوجي وبيدى الثلاجه القديمه يبقى معنى كده الجيران الاكزامنيشن خادع جدا جدا جدا طيب تعالوا بشرى كده على الكارديك في الاول ده لما حد يقولي انت عندكم ايه هي الشور ستاينس او قال لذيذ كان لهاكم باللحظه الشور ستاينس لها مكتوب باللحظه عشان نكونوا ناس عارفين بالكم باللحظه باللحظه بالبرتقالي اللي هي اسفل تاملو الاسكارتيشن معاها دكتره إلي ممكن أيها كتره في الهارت تكاثرة كالهارت ديزيز أو في الهارت في إجزامانيشن زي كده ممكن لا في مر مار مرضو منذكرت طب ممكن لا في صح؟ سرين ممكن أحسس سرين على الهارت صح؟ ممكن أبورد أن دي أن صح؟ ماشي؟ فالستراجم موناش حاجه هنقول ايه بقى عملتها ممكن نلاقي ايه أنا بقوله بس اللي بس الكارديا كيجين اللي مكتوب عندهم يعني زباله دي مش بالستراجم دي لازم نشوف نايت او في اللي زباله طيب لو اسكالتيشن عارفين يا جماعه ممكن إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه صح طبعا صح ممكن نلاقي اتكلمت ان اللي هو اه اه مين أول ماي تولد راي لا مين ما عاد صميت راي قص بس دخلت الأول مش خلص بقى. خلص بقى هنا أول هنا الفلايكوستر ايه في البدري ولا متاخر جدا متاخر اوي الحاجه الثانيه في اللفه الصعبه البلاد قل ولا زياده قل يعني ايه اللي بيحصل الدم يخرج بدري صح فالميترون ايه في البدري يعني معنى كده دكاتره يحصل ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه عشان لفت سايد بريشور تقليل فبيتخلص مدر من الدم اما الترايكاسبت الدم جايله كتير فيتاخر شفاين الفينسوتان انتأخر شفاين فالترايكاسبت ديئت في المداخر يبقى الترايكاسبت عفا بداخر ليه انكريز فيناس ريتيرن طب المدر من العفا ليه ديكريز بريفران ريزيستانس فعشان يحصل لنا ستريتنج يبقى هنا فيه ستريتنج اوف فارسة غاردة سنة اشمعنا مد الميتر الخلص بدري و عمال في البيناس محتاس الحاجه الثانية مع البرغنانسي هل خدته بيظهر بيسهروا؟ السلد هارت في البرغنانسي ما طيب دريدين دي ساونت هارت ساونت؟ سلد جرش صح في البرغنانسي فهنا في جرش طبعا ليه؟ دم كتير هايبر ديناميك سيكريشن دم كتير في حسم جرش والبرغنانسي في البرغنانسي لحسن الابيرانس او بسرد هارت سانو اسسريني مان هانيك ميرمارس لها صورت سيستوليك لكن الله عادي يقول لي بايستوليك بايستوليك ميرمارس باستولوجيكي ما عاش معها خلاص بريكارد يا رب ما أنا يسوع. عيد حنينة مرة ثانية. ألا يا بكرة هنا في الاختبار. ألا في في الـ في هنا ال في هنا أسمع ستريك ميرمر ستريك لكن الميرمرز دي ستريك ميرمرز دي اف افدون أب... سؤال تاني ايه اللي ممكن الاقيها مثلا في ابدون اكزاميشن البطن عين ماله عين قرص وايه جور، مش داخل دم كويس بولي مش خدنا يا جماعه بولي بيحصل باي كوز اوف جينرايزد دي ايتيما أي حال تعمل يديمة في الكسم تعمل أهيدرامنس أي شيء من جوالات دي دي يقولها يأكل هيدرامنس ما معنى؟ لأن هذا ليكر جاي من التفكير من الدسيديوة ولأن التفكير جايزة في الكسم كله ومجمع ديها في الكسم كله ففي فلتريشن في اللايكر وجمع مياه كتير في اللايكر بذلك نحن نعود لكم أننا كنتم بيحصل مع القرن الدزيز التفكير جايزة النشعة زيادة العين صغيرة العين. وده من رحمة ربنا للعيان عايز عيل برش ينتهي بسهولة معناها مش عدنها عايز كليهير صعبة عليها مش رحب حتى نبقاش ما على الرحمة فالعيان حمد لله صغير من ميزة ايه؟ ميزة كبيرة يا ومن رحمة ربنا عيل صغير الصغير ينتهي نأسفش فالسفالة بعديها في غادة وانو نرسوم فوق عايز حتى صغير أميرة عايز صغير نعم عايزة هيبوكسي لا ده, ده نهار فرير ما يبكسه عايز لا يا لا ممكن مشترك مش, مش ممكن عايز جواب مش براه دراموس ممكن تبغى دراموس فبيش عايز جواب ادراك ها الحاسة كلها شف معايا عادي في عندكم جدول تقرأ كده فودا قراء عمد لا هو هو هو عادي إحنا فشح هو ايه نورمال ايه مشترك بس مجمع في جدول عشان خاطر ايه اللي هو اللي ارى اللي كده ومعرفش بارت يجمع انا كاتب هو common between disease and the common دي investigation ممكن كمان طبعا لو هاعمل عملية فالبوتنية فالريبلسمنت معايا بكده الكارت كاسترايزيشن اثرت الالم في عمليه مش عمليه خالص مش مشكله طب ايه كمان ممكن نعملها كمان اكس ري ينفع ينفع ينفع بس في حق. أحط حق. حق حاجه احط حائل حائل على بطن عيان اسمه ابدومينال شيلد ساعدنا احنا اكس ري تمام كده ممكن تعملها بكده بس مع الابدومينال شيلد نعم لا ده في في في جهاز بيجي صور عليه جهاز متحرك بتجيله ويصور الجزء اللي انت عايز تصوره بالظبط يعني كان اتحرك على السرير على الارض وعلى الأرض ده عكس الارض التشست تشست اكس ممكن نعمل ايه بقى يا جماعه نعمل ايه انستريشن ثانيه عايز نعمل ايه في تدقيق في وين بي في وين برافو <تصفيق> طب ايه الكومبليكيشن بقى بجد وصل الى على البريجننس والبريجننس على الهارت مهم السؤال ده جدا اعزائي يا أهم عندنا في اللي جدا اول سؤال بيتقال هو اللي هو adaptation. ده سؤال تاني ده هو الكومبليكيشنز هو هو يا طيب ماهي الكمبريكيشن بقى دي عندنا الافكت اوف على البريجناز أو البريجناز على اللي فيه كتير جدا جدا جدا لطيفة جدا جدا ماهي الاسكيل بتاعته بقى الافكت اوف بريجنانسي هو A, B, C, D, e. كله يقلب مرة واحدة في يعني كلهم سنسيدي. كلهم جزء واحد لكن انت تمشي كده قبل ما توصل لاخر واحد كل سنه في الاخر بيكون غلط بينها تطلع واحده تانية جديدة واخدين بالكم عشان في كارد بقى الهارت هنا بقى بيطلع فيه كذا امبلس عشان كله واخدين بالكم. يعني كله الاول امبلس لما كاتب هارت بتاعك الاخر هارت تكون ثلاث مثلا 3 صح تمام صح كان دخلت ما دخلتش الكلام دوت ان مع الكارديا ميجلي بيحصل ادكات الاريسمس زي معنى عشان عبارة تطلع تمشي على الهارت وتبدا تاني تطلع فهنا ممكن يحسن غير برده الهايبر داينامكس ممكن مع غير ممكن وتاني برضه ايه الحاجه التانية ايه التانية؟ غير اريثميس روماتيك اكتيفيتي روماتيك اكتيفيتي حاجه يا جماعه ان ما بيعملش بيزودش الانز روماتيك اكتبتي. بس لو حصلت مع الحمل بدها في تمور يعني لو روماتيك حصل جدا, جدا جدا جدا يعني, يعني لكن هذا في المبرغوثس أسوأ بكتير. اللي بيا هو فاكتريال. عنده منين؟ من ما؟ من يا جماعة؟ وولادة وفحص بيبي. اللي بي. بس. اللي لازم صح صح؟ بقى بعدين في مين بتفحص كلش معلش يا جماعه تعقيم ولا اي حاجة الجلابس ممكن انا ايه ماشي كده مع الجلابس الجيم خلاص كده بعد الجلابس الكيس كده هو بيفضيه كله في جيم عشان اعرف شل الجلابس تحتسره الله وهي في الكيس فبيجيل الجلابس ده جيم الموضوع ماشي عادي جدا راح الكيس ده كله جوزه كله راح واقع هيعمل حيز يجيبه ويحط في المكان وعادي جدا مفيش مشكله ايه اللي حصل يعني طب ما برده هي جامد اي انفيكشن كتير معايا ده كاشف فللأسف ما عندهاش ادكاتره ده لا لا تعقيم ولا ولا بقى يعني يعني للاسف ما اي بريكوشن كانتسس فممكن اصلا دنت هارت ديزيز يعني اللي يخش اشره يطلع ايه يطلع ازاي بقى تعالى يا جماعة فكروا معايا بقى, فكروا معاي بقى. عارفين اننا ناخذ مثال مثلا الفلت تترالش تبتكره ولا تترالش ايه الفلت تترالش يا معاي ايه فباريس تدوس افرادنج اوفزورد صح صح مش وفيه سنين كمان وراي بيدريكلر هايبارد فيه صح يعني انا الحفله اللي هو الفلت أبرا عن إيه بالماريستينوزيس معي يا أورطة و بي اس دي وأي بيرت فيوفي أوف إيه اللي يحصل بها دا على فكرة بتاع بنتك ده بيخش منه في الأورطة فبقى البيبي ده ماله عن سانوس لأنه ده, ده داخل ده وقت مقبلها حليز زي لضغط عالي جدا وضغط 120. وده كان خمسة وعشرين معايا فضغطه به ف يخش في بالمرلي أسهل من الأورت حتى لما كان يحصل أي مشكلة العيد دوا كان يتعالج نوعين بيعرفس صح بيعرفس لي سكوتين لما يعرفس يرفع الضغط الأورت لما يعرفس يلفق الضغط ف الدم يخش قصبة عمو في اليد بالمرلي ذا كنا لكم هنا يا جماعة هي مشكلة كبيرة هي مشكلة كبيرة إن مع الحمي ضغط الأورت بيقله يبقى ليه يحصل؟ الدم هيخش أكتر في, الب... في الأورثة أكتر لماذا؟ دخل الأورثة القلب الدم هنا هذا فبيخش بيخش في المنطقة يبقى بيخش في بيخش فيه؟ هذا في حتى يسعر السؤال دي؟ فاهمنا كلهم عينة تانية؟ السلام عينة يعني القز هنا الضغط الضغطة البيان فالناس يخش هنا اكتر فيزيد الثالث شباب حد هنا تاني يفديه عادة تاني يفدي الحاجة نعم نعم هنا؟ عشان هنا الهارد تعليلوت تعالى تماما ما مش لود. زي زي مثلا زي, مثل زي مثلا باعتناء وتفتح خلص للحركة الموت فالهارت هنا عليه رود جابت جدا مش نقص الـ D هذا كثيرا أمير دي دي decompensation يعني دي D يعني ايه؟ يعني هارت فارياء يلا دي لكذا حد يفكر معاه ليه يجب أن يكون مقرس هارت فارياء؟ Increase load يعني volume يعني بلد يبع بلد زاد و القرر زاد, زاد يبعي لنا أنجز لد Wena, during the pregnancy, a shall increase me a little. Kąp during labor. Fit during labour, daję three stages. First stage, second, third. Hady fakarnia, first stage, to البيل بيزود تاكي كاردييا البين بيزود تاكي كاردييا فيقصع قلب مش الارتفاع الارتفاع اللي انت بتسمعها تاكي كاردييا ودي بتزود الارتفاع زيادة صح فهنا خلي بقى البيل بيعمل تاكي كاردييا في ممكن يخلي الارتفاع يحصل يخش في الور الحاجه الثانيه اللي مع كل الترايكول فاكشن مع كل الخبط زي كده الاسفنج اللي فيها ميه مع كل انقباض ذكرت بنحصل السفينج واليترس والبلسنتا الدم بيدخل من وها في الترقيش، فكأنك عملت نقل دم مع كل انقباض نقل دم للغرض، أوفرنود على الغرض، فوليوفرنود على الغرض، مع كل كونتراكتشن، بالكائن كونتراكتشن بتدور الفوليوفرنود على أي عنق. يبقى خلنا نروح براستيج رقم اتنين، البيل ويتالي والكونتراكتشن، والكونتراكشن والحجم يعني, يعني يعني بتحسب زي ما كان كده يحسب كده تلاقي كده الارم كلها كلها اشمعنا واحد يحسن ده بيبقى هنا في بريشر اوفرلود فيداوت اللي كان حرف عشان يعني ضغط عالي قوي فتلاقي في نفس كله ايه بيبقى راجع قليل كل البيت كلها ديجشن اي حد يحسب بيبقى ليه عشان بيبقى علي ضغط عالي قوي بريشر اوفرلود فالقلب طاق الدخ ده كويس فالبنى كتير مش عارف يخش كويس في الارض فده كل اللي بيسبس بلاي مع البرينج على القلب طب في كانت إيه بيحصل سؤالي لو عندي صلاح سالب وجنب مصر السويس عرفنا شيءنا عرفنا شيء مره واحده دخلت بقى قص ده كله رايح لفين؟ بصراحه ايه اللي يحصل؟ احنا موت ده احنا موت اوبر ده يضربي ما عيش مش معايا هنا ايه للدم طريق وطريق كتره ايه في طريق ايه اللي حصل أفلنا مين قفلنا البلاسنتا والفيتال سيركيليشن ايه اللي حصل ده هنا فيه overload عنيف هنا فيه overload عينيب اخلي لك اخطره هنا في السميكسي في فيه overload جامد قوي برضه ممكن يؤدي الى heart failure يؤدي الى heart failure معنا دا كتبه اشبه في برضو برضه مكان في ليه في البرجاليان برضه؟ ريئة بقى كله جاب ميه وصح؟ باليسترجم، ما في الإيسترجين. ايه كل الماء اللي في الجسم كلها امتصت ودخلت فين دخلت في الدم مره ثانيه كل اللي جت قدام اللي في كلها مره ثانيه فين في الدم عملت اوفرلود فوريم كمان ممكن هارت فير عشان بيحصل هنا ريشنز انتو طب -E. e ايه يا دكاتره؟ ايه؟ امبولس يبقى الحل طب يلا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 During labor wolno było wykrywać boksy, a ja bym to nazwał progresywnym. Inercja progresywna. post-bottom Nie ma contract just a post-bottom hemorrhage. Nie 4S, post ساكل بنانية سابين بنيوشن تمام زي الفل تريب الصفحة كده نعم حلو. الفيتر جايتك ترى في فارغ الفيتر على سنة بوست بارتبار ساكل بوست بارتبار يعملها أمين يبع بيك بولتك ترى الفيتر بارتبار هي الفيتر ايه الصفحة؟ صح الصفحه كده في عندي جامده جدا سينا بس اسامي جداً. جدا اللي هو المانجمنت اوف كاردييز الماركت عندي اول هذا كده انا على فكرة مين؟ من الدايبيتس مرض اول من لسا انا العربية عملت ايه بقى في الهداد؟ انت مبريد لمسي ناس اعمل لكم بقى ان شاء الله قلت بصف ان شاء الله بقى نجمع منها كله كله في حاجات متعلقة متعلقة به الكليكا بيضرب شكه برج 1 ابو برج ايه الناس تبع اي حاجه ناقصه عشان برضو عندنا وقت من كويس 8. ثمانية، نيجي الثمانية عشان باقيين عشان ثمانية لابد الساعة 12 إلى 14 جرامت جرامت بعد في مش, احنا احنا نفسنا مش عارف يعني احنا احنا يعني انا الناس مش <تص <speakers> <تصفيق> اه اه يعني احنا ان احنا خلاص خلاصة كده روان دوت كتير ومفروض غياب موجودة، استخدام التعلمات يعني أبداً غياب خلاص بس مين يروح بقى؟ الفكره وبالتلقى التعبى كلهم أحد تشرحه وكلهم ما حدش تعمل كاما ملتزمين بقى. والله؟ آه البري كونسبشنال تقسيمت طب اللي هو اللي هو في هنعرف العمليه انت ولو حملت زي طب اللي هو فين هعمل الانت تفكير وامتى كلها دي وهعمل ايه ازاي اللي هو بي دي امتى وازاي يعمل اخر نيتم. هي اللاكتيشن. ورا ده انت صراحه بيستهبل معايا ده كافه طب على فكره اللي هو يعني اللي هو بره كوريكلام الوزاره يعني ده في كوريكلام بجد اه اه وضحت تعال في عندنا احنا على ولا... ولا يا معايا يا جماعة. ايه يعني كنت كلها كوريكلام هتلاقي كتاب هزرق كده كتاب هزرق مش, مش خلص ده على ذكره ده ما تحقش ولا مرة في امتحانات اللي هو الـ الـ الحالات اللي هو الرجل ما يجيش هزرق خلص بس بطول اهب يحبه شوية بطول اهب الكرم لا مش خلص اه بطول بص نكتبه نرجع نكتبه بعد نرجع مرة تنمي نجيبها لكتبه نوات ايه الحالات اللي مسمحش فيها بالحم ولو حملت أسقاط معاعدة كتبه؟ ايه الحالات مسمحش فيها بالحمل وحملت بقى؟ صح؟ طبعا لا تحفظ بس ايه جريت ثلاثة بس ممكن كده برده يا جماعه جيت ممكن يا دكتور سكالبسي يا دكتور احمد ما عنديش عيال ولا لا حجر النار ف... لكن لو هي اللي كانت عندها عيال ولا لا تعمليش خليك بقى عايشههم بقى يبقى جيت ثلاثة لو عندها عيال ممنوع كده طاف ممنوع تماما أربع لا حتى حتى لو ما عيال يبقى ثلاثة لو عندها أطفال ممنون لو ما عندهاش ممكن جربه لكن أربعة لا خالص معيه ده كاترة وانتوا بقيت تعرفين بقى ده كاترة أورتكستنوزيس طايل أورتكستنوزيس بقى نوري هايبرتنشان كاركتيشن سياريوني كارد ديزيز كولاجين ديزيز بريباس هارتفاليون كارديو بيوباسي حتى عرفها كلها دي كلها ريه ماشي مشكلة خالص خلي بالك يا ده كاترة خلي بالكم ان هنا عائلت او لا متحمليش ولو حملت حاسقات سقط صوت هي دايما فرس تريمسترك لو العائله سهدني وده السكن تريمستر وسقطتا و ولا كمل لي ليه لو جدنا ان خطوره انهاء السكن تريمسترك بريغنسي اخطر من لو كملت الحمل فلو العائله تاكلي مثلا ويعندك نابسي في شهر رابع لا كمل خلاص شايف حصادك خلاص حتكمل خلينا ناخد يا جماعه الترمنيش اونلي فيرست <تصفيق> دايما اه في خاطر كلها فيرست تراينس كلها على فكره ده حاجه ثانيه مكتوبه ثاني ما مكتوب بعدها طيب نيجي بقى خش بقى على ايه على بقى خش على بقى. فين فين اللي فين لازم تبينا دكتور فيه كومبائن ديكير أنا ليه الناس بس اللي هو دعم كارديولوجي يعني أنا وانا في أمريكا وكتبت أي علاقة كارديولوجي أتحكي ليش بس في البيت وفي ما داش من في الناس عندي فهنا في خاصة, عياد خاصة طب باللغه يكون, يكون فيها واحد بس عشان الحوايم اللي عندهم لما في مستشفى عندنا بقى مشكلة كبيرة كبيره ليه مستشفى متن لوحده والقلب لوحده تمام ودي ايامه دايما فاني الكاردياك ديزيز هناك حلو كده في اللي هي القلب الجناك. تاخد تاخد بقى دماغ بقى كانت جال بقى خلصانه عندنا بقى طوابير وبعد دماغ جدا جدا جدا في مترق. والله زكين في لا، مش لا، يعني دي عياتك اللي إنما عيادت قال يبقى هنا في كومباين, كير. كومباين كير، خلي بقى لكم هنا، نحجزها؟ اسبوع، وبعد كم بس 30 مش عندي. 30 في القلب في كده في القلب لكن من بعد سيكس عندنا فور بلاند اي هو الفيقونسي. الفيقونسي. الفيقونسي. حد فكرة. ايوه اسبوع. كل اسبوعي. هنا كل اسبوع. هنا لا زاي في combine care بين تكنت البطن و المعدة وبن يبرد نسمة معششة وثلاثة بياز إيشا يونتس يكون كده يبقيه وطبعا على القلب حتى كل أسبوعين كل أسبوع من 20 إلى 36 بقى كده hospitalized حنا إنت من 30 إلى 34 عشان قلبها. عشان في increase the blood volume وincrease طبعا هنعمل ايه يعني ايه هو البادره الانتي هتا بي دي بي تنام في اليوم على الاقل 10 ساعات تنام في اليوم على الاقل 10 ساعات ساعتين الظهريه وثمان ساعات بالليل معاكش ده انت لاقي انت, انت دي اس بتاعكم البي دي اس ساعه في الضهر شواء الرين ساعة يبليلي يعني أكيد يعني برضو <تصفيق> بخير اللي هو كانت هي عندنا بكاتب ساعتين دورية وتمان ساعتين يبليلي الضيط الدايت اللي هم بتاكل ايه وجبات صغيرة بس فريكنت الملح يا راييكم نقلل الفات نقلل الف نقلل الكربائي ديت صحرنا صحرنا صحرنا نبدي اس و ديشن طبعا واستروايدز فور انارسمن و플라그라처ز اوبزرفيشن نعمل ايه كده اوبزرفيشن ليها صح اوبزرفيشن ليها كل شويه كل اذا كان في تشست انفيكشن اهم سبب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 نيمو كوكا لفاكسين ليه يا جماعة نيمو كوكا ليه؟ نيمو كوكا لفاكسين تمام؟ اه في اللي عانين كارتك لعنهم كارتك طبعا اي شوية برضا لعن كارتك هارتفاليا ارجع تاني بص تاني في بدي معايا تبعيني ممكن كادي نمكوا نادي كل يسوعين لونج من مليون ومتين ألف ايه ألف صحب صحب روماتيكا ما هو روماتينا مستقر عشان انفاكتر انو كاربايتس اه طبعا هذا مع الخطأ بنشوف جدا نعم لا الروماتيك أكتبتي. الروماتيك أكتبتي. <تصفيق> <تصفيق> أو اللي بدأت اكلتي رماديات اه طبعا اه حاجه اي خالص يا شت في عاده حاله من بتاخد واحد احمر كتير جدا من الناس احنا عن حوامل بتاعت الان أو حد واحدة مش بيه اول دكتور الناس يا جماعة خلي لو جاءت من السلم يؤثر خالص تمشي عليه هو هو من أثناء مش أي مشكلة تمام. طب لو هي مش عارفه الحوانة الغلسه بس لها قوي هو عايزة دي في زي التبشير كده في بطء النوع المصري يوقيت ايه في ممكن أخر تجلط ما يتخلش. ناخد ايه قصر لو جاءت ايه أصل طبعا يعني على عندها ستيبيتي بي قلبي تاخد ريزو مايسور حد بقى كويس مايس صح اريسم كمان كده اللي جالث في اللي هم الناس اللي هم 3 و4 3 4 دي, هارت دي عيانة أول حاجة وبعدين هو فيليير هارت فليور. ا ب س دي ايه المورفين مش بتاعه الارض فيجر عشان انا ويعمل وعشان عندها سداش عشان عندها تاكل خطي عيني فاكتنها في الارض فيجر سداش في الارض مش انا الجاسكس بريد اكتشن اكتر بريدينج اكتشن مخطر مالدي ايه انتربيتات Pressure Ventilation Intermittent Postive Pressure Ventilation فلا تعرفوش ده وقت مفارب ايه ده مفارب من Intermittent and Continuous Intermittent فاديها وهي طبع Expiration حتى لما يكون بايزة خالص فاديها Continuous فاديها نفس الاستمرار موكي معايا دي حدرش معايا اللي هو Intermittent positive, Pressure, penetration. ABC, CLO, MLH, HATRA. HATRA, WIDGET, Pressure. Gansu, D, D, D, WIDGET, Pressure. ABCD, Diuretics ده ده ده عشان عندي فلوس زي سي بي كده كده زي سي بي سي بي زي سوري مش عارف يتلون daję بعد كده عشان طيب دي أحلى حاجة عرفت عن تومو سبوتنيوس لوحدهم. ما بنعملهم خالص. ممنوع معايا. ترى لو نحصى صادق. يبقى هتلاقي كله هو كده. و لو سنسقط فالسطوليماستر و لو سنسقط فالسطوليماستر ما هذا جريد ثلاثة لو عندها أطفال نسقطها جريد أربعة حتى لو عندها هنسقطها برضو زي الكارد ميارسي بريدس هلتفالية واللون علي أمريكا. طب ازاي أحسن من السيزيريان سكشن خلي بقى, بقى, بقى, بقى, بقى. فوجانة بلبره يسبق أفضل سيزاليان سيكشن جدا يعني سيزاليان سيكشن يا ألمع بينج كل بقى وجرح كبير ودم كتير ونزيل كتير القلب مداش تستحمل القصد كلها القلب يزعب علي فالفوجانة بلبره أحسب كتير جدا منه على سيزاليان سيكشن ما عايش أراش معي لكن ممكن أن أرسلها سيكشن في بعض الأحوال إيه بعض الأحوال بقى ده كانت معا بصوا أولاً ده كانت لو عندها اي نساب اخر بدا يعني عندها سبريسيتيكا بريفيا عندها مجموعة عندها اي مشكلة ايه رايو نعمل ايه هذا كانت نعمل ايه سيزنك تمام طيب السياناتيك هارد ديزيز نستحملش عندها سيانونس اساسا تعبان و الدرج ال... اه تستحمل اكتر لكن السياناتيك اصليه اصلي اصلا كده مع الحاس والكل خاصة مجالدها نستحملش دي بقى دي انا الاوت فلو وبستراكشن اوك وبستراكشن عندهم طلع بقى الاسماء مكتوب عندهم مش عارف شو بلو هو ايه اوت سنوزس تايت اوت سنوز وير hypertension اوت صح كل الاوقات كده اوت فلو وبستراكشن كل ده برايما برايمر ساكن معايا ايه كثرة انا اش معايا الحاجة اللي بعدها بقى احيق عندنا فاكينها دا كثرة فاكين اللي كعندها ايه قولت في جيرش وقولت في دولاتيش. صح طب لعيني لحظة يتبقى مرفان ايه اللي يحصل الله ديستكتين جولت كان يبقى يبقى وعد انسابات الاسبار بالنكيش اكسيران ساكشن يبقى وعد ننسى كوكا ايه كوكا Collision. outflow of structure. celular heart disease. descriptor Har the Soccery. My baile fabry شايفين كده ده كده ده ده الشطيره اللي مش ماشيه دي المجال دوت بس انت ما من هنا من هنا ايه اللي كده دي منظر جميل قوي خليها من كده واحفظه في البريد دانسي Zero, no, صح صحيح لازم لا يوجد لل للسكند ستيج والحزب ونومي هذا هو مسترجي لا يوجد مسترجي لا يوجد مسترجي ليه؟ يوجد مسترجي لا يوجد مسترجي لا يوجد مسترجي لا يوجد مسترجي لا يوجد مسترجي لا يوجد مسترجي لا يوجد مسترجي لا يوجد مسترجي لا يوجد برشو بيعمل صح كده بيفعل البشر بيعمل اليوتا بيخليك معاهم Heart Contracting Gait مع كل الcontractions كلها فيخليك لود على Heart هذا اللود على مرة. ونتلامساتك، وفيتال المرضك، وانسيزيا، خلاص كذا، وآكسين، والشورت الثانى ستى جيبايد فورسيبس، يعني تقريبا روتين عندي، حبة ديهم في، على السيركليشن. الدم كله يا دكاتره الدم كله بيبقى شفتت شفت للمدير سكريشن بنحب نعمل شويه شويه كده دايرسس عشان يقلل البوليموبل عشان اللي كانت ما دخلهاش في بوليموبل صح على كلام العين ده بيحصل لهم نزيف تقريبا تقريبا قريب من البوست بارت يعني الحبه الصغيرين بس النزيف أكثر من عادي يعني هم اللي واحده بتنزف ليها كميه في المجرد من خلص مية لازم تلدي العناء ديها كثقة بدينزبها أكبر شوي ما معنى؟ تبدينش مسترجين ثانية حاجة هيبوكس الميوميتريم فتلاقي عندها شوية نزيف زيادة زن زي. لازم العناء الكاردياك لازم عندها نزيف زيادة سنة لازم طبيعي شوي العناء الكاردياك عندها نزيف زيادة شوي عن الطبيعي ما معنى؟ معنا يا حمد زين قد النوميسترجين الحاجة الثانية هي هايبوكسك مايميتر الميميتر نفسها هايبوكس عشان كنتر اكشن حلو بدات اشوات نديك زياده طب ممكن احاطك بدات تبقى سكت بس نديك كويس الوعيش ليه بالظبط ده من رحمه ربنا بيه سبحانك الله عشان هيعلم شويه من البوليم او بلوت فيه السلكليش رفع طيب بعد بكره بقى الولاده البوست بارت 3 او 4 يا جماعه تردع بس لو ميتها خالص تعبانه جدا ما ترضعش يعني ترضع انليست سيريولي اما دي فتره بقى الـ contraception". الـ contraception". <تصفيق> كم يقولون جداول دي كلها؟ <تصفيق> اه يعني بصمع لو كمش جدا اه هو بس بس يا هو لك يعني واحد واثنين في ناحية تده اربعة ناحية واحد دا دي حلوة جدا عليها اثنين حلو ممكن ثلاثة احسن واحد ينفع احلى حاجه اربعة النوع اثنين و وسط بوسط انا عملوك جدول ده انا كنت اقصت الجدوة في كل ايه؟ في كل نزيز اعرف بس الفكرة ايه؟ و لو مجنشح ان دوت يمشي واحد او اثنين لو ما غلط بينهم مش قضية ما تقولش وهي اما تقولش واحد, واحد اربعة. يعني تقولش ايه؟ وهي معايا كده ففي العين دفت كده العين دفت كده العين دفت كده سيوسي ليه بلايس سيوسي هيزود دوت ترمبوز دي عدها دي هيدريشة بعد الولاد دي هيدريشة جلده براي احد اخبت كده العين دي بعد كده يقول لكم ايه دي وثامان حون ليه عدد كده انت شايفة دي هاي تشرح ما شاء الله هو الشرع باركي هولا كده مع كل عيننا نعرفها الكارديا والطهبت والهايبرتنز والرين وال ايه وظايف الاقتصاد بس هو انا بلاش بقى ايه بقى 1 ولا 2 هو نفس اللي لما بيشرح المحاضره يا ولا 2 ولا 3 4 بيديك دي واحد. صح مش مشكلة تمشي. ودي على واحد. مش مشكلة واحد تمشي يعني مش يعني يعني كلنا نقول هل تجدها في محافظة كله النفس و هل نفسه و هل هو بننزلها ده يعتز حاجة ده ينتشوه ده ينتشوه كل وسيلة بديها الكاتيجوري في اللي هو في الجزيز يعني مثلا جادول اللي عندكم دوت بس القسم ما ننشط حالكم ليه ده انتم ما نعرفش الوسائل دي كلها بصنا تجد ان في الجدول ده عندك حالة واحد وعندك حالات اثنين بصحة على سي و سي بالظبط كنه كل واحد مالة سي و سي يعني كل كويس يفضل ينفع السبب في في الكاردييا ما عدا السي ال وحش في الكاردييا ايه رموز صح معلش انت هي مش نقص رموز عندها اصلا هي الرط مش مشدده كويس الدم واقف عندها يا كونجستف هارت فليا. ولسه والدة. يعني عندها كمان ايه كمان يعني جريش كمان وكانت حاله عليها كتير بلاش السيوسي؟ بلاش لا بس يعمل او تاني ملايش سيوزي هذا كان سيوزي كونترا خلاص؟ اي حاجه ممكن تستعمل اللولب بس يتركب صح يعني يتركب صح يعني ايه؟ يعني اسيبك انتي بايوتكس كورج و اقطع الفرنس بيبقى ببقى كده بكتاب الثرينتس فازيبه طويله شويه مش مشكله بس في لي اصراريه عشان دي بقى معانا سلاليب تطلع الانفكشن منها جوه الرحم سلاليب فاصلي التريت تا اصرري المره دي هنتكلم على الجلوكويد والكارديتس وهنتكلم على العبر اللي ما شاء الله بنستخدمها عشر دقائق في الكارديو هاخد المره الجايه بقى كده عشان اشرح بدرس بجد وبقيت البيرة سالتش مات جدا إنه كلب على الثدي كبش ولا بيج معكم السوبر السوبر سوبر جسم ولا تانية عشر جسد عصمتين. الجماعة عصمت هو صعب ولا لكن لو كانت المشكله لو كانت المشكله لو كانت لو لو جيت المشكله لو كانت المشكله لو كانت مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد ايه مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد بيزيد ماكس 20 weeks, 20 weeks. طب ال blood pressure. Second step the طيب that طيب طب ال طب بيزيد بيزيد بيزي عن ماكس مكان. ماكس عن 30 for طيب طب ال في 40%. طب السنس طبعا الأردنية طبعا الوكالة طبعا بيتلز طبعا فات سايبان طبعا دا ووتر سايبان كل الفايدا وكل مع ذاك الكالسيوم مع الكبر طبعا الكبر عشان طب صار على كلاط على على a, B, C, D. E, A, NOE? B, C, D, decompensation. A, A. A B, A, B, بيبس هارتفاليا كارديمايو بس او لو حتى انفيدو دوكاروضايت في خلال سنتين بل او بس لسه ان انا من دون في مدى او طب لو دخلنا بعد كده خلاصنا بري كونسابشن ما مع كده على انتنيتر فين انتر فين, فين؟ سبيشات كلينيكس لكن بتحكيتها انت قدينها مع ثلاثين بعد سرتي سيكس طيب. في امتى نعمل الفولو كل اسبوعين دوينتيت. كل اسبوع سبتكس ده كده عشان BDS بي بي اس اوبزرفيشنز ساعات كتير قلل ملح قلل المازج دلوقتي كتير ما ادتش غير كيلو في الحمل كله ما عادكش Loga I think many selling. So new vaccine. The greater winter bar, I did I can fair measures, they uh must breathe oxygen, artery, صح طب جوه ده عباره عن سيريه باجاي ماذا كولاجين كولاجين ثيوتيك كولاجين اوستراكشر واسوشيت ثيوتيك كولاجين اوستراكشر واسوشيت فده كده ايه مانجمنت وهي بعد دي برضه هتمام زي دي هتمام زي شكل اكشن مونيتور ولوز واناليزيا وفورسيبس ونوستريج وبداله في دكس بداله وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس ونعم ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته